ومن في جماله يمشي السحر السحابة. وكلم في الدجا موسى. بلطف كلاما. ثم الهمه الخطابا. وكلم في الدجا. ابوه ينتحب انتحابا. يا من رد يوسف بعد بعدك. كان ابوه ينتحب انتحابا. ويا من خط احمد خطر الربع هو سماه في سفع عصي غير الفضل العظيم يا رب يا رب يا الفضل العظيم على عطائب ننتفي انت فيهي واجزلت الثواب باسمائك الحسنة التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النصر والنظم أذقنا شراب الاسم سَتَقومُ حُبّاً شَرَاباً لا يُضامُ عَلَى يَمّ صلوا عليه اللهم وسلم وبارك عليه آه.